يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظين إلاه ولكن إذا دعيتم فادخلوا قوم الى قوم ومن وراءنا ان انه هو رات اذا دعيتم فالقلوب ورات اذا دعيتم فادخلوا فاذا اطعمتم فانتشوا ولا مستنسين لحبيب ورات اذا دعيتم تدخلوا فاذا اطعمتم تأني في الرحيب إن ذا لكم كان يخذن الذي فيستحين منكم إن ذا لكم والله لا يستحيم من الحف لا يستحيم من وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ نَمْتَعًا فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ نَمْتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ ذلك أطهروا قلوبكم وَمَا وما كان أَن أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وما كان لكم أن جميل ذاك ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما ان ذلك كان عند الله عظيما